أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون